وخاتم النبيين وسيد الاولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته والتهد بنهجه الى يوم الدين اما بعد فنسال الله ان يجمعنا دائما وابدا في الدنيا بالخير وعلى الخير وان يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على سر المتضابلين ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الحبه الكرام لا نواصل مع القران اسال الله ان من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصه ونسال الله ان يرفعنا وان ينفعنا بالقران ولازلنا مع سوره المطففين ونحن في هذه الدقائق السريعه ان شاء الله مع الايه الخامسه والايه الخامسه في السوره الكريمه كلمتان إثنتان يقول ربي وحق القول قول ربي ويل للمطففين وقفنا مع هذا التهديد العظيم ومع بعض أصناف المطففين قال الله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كالوهم او وزنوهم يخسرون وما كانت الوقفه المره الماضيه مع الايه الرابعه الا يظن اولئك انهم مبعوثون وقلنا ان الانسان الذي يعتقد انه يبعث بعد الموت وبعد ذلك بعد الحشر حساب مزام الصراط وقصاص جنة أو نار نصرى يجمعنا في جنة وأن يجيرنا من عذابه الذي يعتقد ذلك لا ينبغي ابدا أن ينفصل اعتقاده عن سلوكه وتعاملاته لا ينبغي أن يكون مجرد إيمان فيه القلب لا علاقة للعمل به بل لا بد أن يؤثر اعتقاده هذا في عمله ومعاملاته. ثم الآية الخامسة ليوم عظيم. لأي شيء يبعث الناس قال الله ليوم عظيم أعظم الأيام. إحنا البشر ممكن يكون في كلام أغلبنا المبالغة الشيء الفلاني جميل جدا وقد يكون جماله عادي فلان احب الشيء الفلاني جدا جدا مبالغة تجري على ألسنة الكثير منا لكن إذا قال الله ليوم عظيم فلك أن تتخيل إن هذا اليوم أعظم الأيام لما فيه من الأحداث لذلك القرآن إذا قرأت في هذا الملهاج الرباني وهذا الدستور العظيم تجد عشرات الآيات التي تتكلم عن هذا اليوم العظيم إحنا قلنا مرارا إن القرآن المكي آيات قصيرة هذه آية كلمتان ليوم عظيم آيات قصيرة الفواصل الكثيرة متتابعة متلاحقة في مجملها ومعظمها تخاطب القلب تاخذ هذا الإنسان الغارق في الدنيا تنتشله من أحداثها لتوقفه على ما هو مقبل عليه خلي بالك فوق انت نسيت انت رايح فين انت مقبل عليه ليوم عظيم راجع القرآن واقرا في القرآن عن اليوم الآخر الذي هو آخر الأيام لا يوم بعده هذا اليوم وكيف يصف القرآن يوم الزلزله يوم الصافة يوم الطامة الكبرى يقول الله جل وعلا عن هذا اليوم العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلسلة الساعة شيء عظيم انت يوم في اليوم العظيم هو. يوم ترونها مش هتسمع ولا حد يحكي لك يوم ترونها تذهل كل رضيعة عما وضعت امراه تلقي رضيعها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ليوم عظيم فإذا جاءت طامة الكبرى إنتهي العظم إيه إن اليوم تقبل يوم يتذكر الإنسان ما سعى كل حياته الكلمه والنظرة والخطوه والمعاملات اليوم الفلاني قال اليوم كذا ونظر النظره الفلانيه ومشى الخطوه الفلانيه وعمل كذا لكن له نسي احصاه الله ونسوه إن كل نستنسخ نسخ طبق الاصل صوت وصوره تشوفها ما كنتم تعملون فإذا جاءت الطرامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وقريزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى نسى الكلام ده أو تناسى فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى الله ان يجمعنا في جنته فاذا جاءت الصاخه انت هتبعث ليه ليوم عظيم يوم ايه يوم الصاخه ايه يوم الصاخة من اخيه هتهرب من اخوه وهو هيهرب منك مش هيعطيك حسن ولا هيشيل عنك سيئة ولا ولدك ولا امك ولا اي بشر الانبياء سيقولون نفسي نفسي يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه وصاحبتي زوجته وبنيه ابنك لحمك لكل امرئ منهم يوم اذن شأنه يغني الناس دي يا رب ليوم عظيم شأنه يا رب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم اكفرت بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون و الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله ومفيها فرد وسطه ان يتعالى ممن تبيض وجوههم ليوم عظيم شكله يا رب لمن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين اصدقهم يبعث الناس ليوم عظيم شكله الله جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش روح من أمره على من يشاء من عباده ليوم من يوم التلا يوم عظيم شكله يوم غبى صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح يحش الناس يوم القيامة على أور بيضاء عفراء كطرس النقي عارف الدقيق دي اللي افترت منه النخلة بيضاء ناصعة البياض. يحشر الناس يوم القيامة ده على قول الله جل وعلا يوم هم بارسون العظيم الكل بارس ما فيش حد مستخبئ قال الناس على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي لا معلم فيها لأحد المعلم المرتفع الجبل أو العمود أو العمارة أو أي حاجة لا ما فيش من بي أرض مستوية تمام الاستواء امال الجبال فين ويسالونك عن الجبال فقل ايه ينسفها ربي نسفا فيجعلها الارض يهون بالسون قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا امتا مستويه تمام الاستواء يوم هم بارسون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك يوم يبعث الناس ليوم عظيم يوم نقول لجهنم هل تلبت وتقول هل المزيد ليوم عظيم يبعث الناس ليوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من اتى الله بقلب سليم ارجع للقرآن علشان تقف على عظمة هذا اليوم لما الله يقول ألا يظل لك انه مبعوث ليوم عظيم أنت لازم توقف وترجع وتقرأ في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وما فيه من الأهوال هذا اليوم العظيم إذا قال الله جل وعلا عن يوم أنه عظيم فأنت تقل وهذا اليوم أنت مقبل عليه ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كيف يقومون وما الذي يحدث بين يدي الله نقف معها المرة المقبلة إن شاء الله أحبكم في الأمور قبل هذا أستاذ الله أحبكم. السلام عليكم